ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 اننكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وان انني تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَوُ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا رُدَّ إِلَى أُمَّتِنَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَدُّوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ يقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا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 119. وراءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم, وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَلَدَاهُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ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 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ Powiedziałam, że nie ma wątpliwości co do tego, رَبَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطْرِبُ جَنَاحِهِ مَا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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو اتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أوسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء, فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْرَأَكُلِ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ أَخَذْنَا بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مبلسون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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغته أو جهره هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه وليه ولا شفيع إلا يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداء والعشية يريدون وجهه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 ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذن الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا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 أولئك الذين أبثلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كَلَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلَى إن هدى الله هو الْهُدَى تَنَاقُلُونَ قُلْ إِنَّهُ دَالَّهُ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقْيِمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُونَ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 فَلَمَّا أَفْلَقَ لَا لَا أُحِبُّ الْآثِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَقَ لَا إِلَّم يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَن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 ما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدى ولا اخوف ما تشركون بي الا ان يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَدِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْرِ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 وَنُوحٍ هَبْتِنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَصُولِيْمَةَ وَأَيُوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْلَيَّاس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 أولئك الذين آتينا م الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها أولئك وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ أَبِيهِ مُوسَى نُرَوَى وَهُدَى الْمَنَاسِ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 وَمَنْ أَضَلَّ مِنْمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِي إلَيَّ وَلَمْ يُوْحِى إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولو ترويذ الظالمون في غمروة الموت والملائكة تباسطوا أيديهم والملائكة تباسطوا أنفسكم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 وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لَقَدْ تقطع بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ والنوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ومخرج الميت مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا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 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عم يفعليها وما انا عليكم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 وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوه وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيات ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون الا ان يشاء الله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 يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أَفْئِدَةُ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ وليرضوه وَلْيَمْضُوا وَلْيُقْتَنَفُوا مَا هُمْ مُقْتَنِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا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 وما لكم أَلَّا لا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما, حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بالمعتدين وذروا ظاهر وَالْإِثْمَ وباطنة إِنَّ الذين يكسبون الْإِثْمَ سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانما لفسق وان الشياطين لا يحيون الى اولياءهم ليجادلوكم وان اوطعتمهم انكم لا مشركون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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ عِيسَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شهيد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 كما أنشأكم من ذرية قوم الآخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام وَأَنْعَامٌ حُلِمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءَ أَنْعَالِهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل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 قُلْ أَنذَرْتُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَوْ مَا أَمِلُّ إِنْ سَيَئِنّ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَىيِنْ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُغْضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالِمِينَ قُلْ لَا لا تجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا, إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 فَمَنْ أَظَلَّ مِنْ كَذَّبَ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ العذاب بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 من جاء بِالْحَسَنَةِ فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم